ثيق قد به شمل وطني جار عليه الزمن فصدد موهغ لا تهم أنا من مات تخفي الفجر الجديد يوم أن تحلو على النين الليالي الدريق الرحی وعزم ونضار ودم الجار علام هنه احيا على الارض عبيده ون من كنت الذي ما هو يا شبابني لا تخشوا المنايا واجعلوا من على رأس البراء